علامات الترقيم الترقيم في الكتابة العربية هو بضع رموز اصطلاحية معينة بين الكلمات أو الجمل أثناء الكتابة لتعيين مواقع الفصل والوقف والابتداء وأنواع النبارة السوطية والأغراض الكلامية تيسيرا لعملية الإفهام من جانب الكاتب أثناء الكتابة وعملية الفهم على القارئ أثناء القراءة